بسم الله الرحمن الرحيم يميتون غيظا خصمهم كل لحظة مرارا وشر الموت ما يتكرروا سبيلهم وعر وصعب سلوكه وفيه الضحايا والعقابيل تكثروا سبيل لإحدى الحسنيين سبيلهم سبيلهم فتح ونصر مؤزر او الموت دون الدين والعرض والحمى ومن مات يسعى للمكارم يُعذروا ولكنهم رغم الجراح يقينهم بعودة أمجاد الخلافة يكبروا وأن حلول الخائنين جميعها هباء على درب الجهاد مبعثروا وقد أقسموا بالله أن جهادهم سيمضي ولو كسرى تحدى وقيسروا الله أعلى وأكبر الله اقوى واكبر ممن عدا واشكبر ممن بغى وتجبر نحن لا نستسلم ننتصر أو نموت نحن لا نستسلم ننتصر أو نموت نحن لا نستسلم ننتصر او نموت جيدا كل اذكر وبات من الذي فسيكون عليكم أولا أن تحاربوا جيلنا المجاهد ورجالنا المتناثرين في الجبال والأودية والمدن والسحاري فتذيقكم هذه الصحوة الجهادية المتصاعدة الآن من المشفق إلى المغرب ويلات تشيب لها الولدان فإن كتب على أيدينا النصر فهو إحدى الحسنيين وإن كانت الأخرى فسيكون عليكم ثانية أن تحاربوا الجيل القادم جيلا سنصطر له بدمائنا وأشلائنا معالم الطريق عليهم أن من كل قوم وما شر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويغفر شهد فهام ابطالنا ورجالاتنا الشهداء يخطون لكم بدماءهم جوابنا بالأحمر القاني على دعوات التراجع والانكاس فلا صلح حتى تعثوا الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاب الجماجم الله, الله, الله اكبر الله الله اللهم اقوى واقدر الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد والصلاة والسلام على رسول الله إمام المجاهدين وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن والاه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوان المسلمين لقد حمي الوطيس واشتدت المعركة بين أولياء الرحمن وحزب الشيطان فتنوعت أشكالها وصورها وتعددت قططها وأساليبها فكانت أولى حلقاتها حرب عسكرية طويلة الأمد استنفذ فيها أبناء فرنسا المرتدون كل طاقاتهم وأساليبهم القذرة مدعمهم في ذلك الغرب الكافر بما أوتي من قوة وجباروت كانوا في البداية يظنونها نزهة عابرة وبطشة أو بطشتين فيكتب لهم النصر والظفر ويسحقون الإسلام ويكتمون أنفاس الحق ويتحكمون في رقاب المسلمين ولكن أحفاد يوسف بن تشفين وأبناء باديس ما كان لهم أن يسكتوا عن جرائم أبناء باريس فتصدوا لهم ولقنوهم نفس الدروس التي لقنها آباؤهم لفرنسا وكبدوهم هزائم متتالية لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا كان من نتائج هذا الصمود والجهاد المبارك المستمر ليومنا هذا أن فشلت مشاريع الأعداء وتأخرت مخططاتهم الجهنمية لسلخ المسلمين عن دينهم وكان من بركات هذا الصمود انتشار الصحوة الجهادية المباركة في المنطقة بشكل غير مسبوق وبصورة بدأت تهتز لها عروس الطغيان وتدق لها نواقص الخطر في قصور أكابر المجرمين ولأن هؤلاء الكفر والمرتدين قد حصدوا ولمدة عقدين كاملين فشلا ذريعا في هذه الحرب رغم جيوشهم وأسلحتهم وأحلافهم ولأنهم يئسوا تماما من الانتصار العسكري بعد أن رأوا بأعينهم استمرار الشعث الغبر في تكبيدهم أفدح الخسائر للعام التاسع عشر فقد لجأوا لأسلوب مختلف ماكر وبدأوا في حلقة أخرى جديدة من الحرب على الإسلام حلقة تعتمد على التسويق لدعاوات التراجع والترويج لنداءات الاستسلام في محاولة شيطانية لتيئيس الأمة والمجاهدين من جدوى الجهاد والقتال وهي أسلوب ماكر شيطاني اعتمد فيه المرتدون وأسيادهم على دعامتين أساسيتين أولا فقهاء المارينز ودعاة الضلالة وعلماء الصلاطين وثانيا على بعض الوجوه المحسوبة على المجاهدين سواء من إخواننا الأسرى فرج الله قربتهم أو من المتساقطين على الطريق وحديث إليك اليوم أمة المسلمة هو عن هذا الأسلوب الجديد المخادع الماكر الذي يسوق للهزيمة والخنوع ويهدف إلى التشكيك في مبدأ الجهاد ككل ويحاول بكل ما أوتي من عمائم وعائدات الكترول ومن وسائل الإعلام وأجهزة الدعاية المظللة أن يزرع اليأس ويبذر الاستسلام ويغتال الأمل في نفوس المسلمين أسلوب شيطاني أردت أن أقف معه وقفات محددة ومختصره أطمئن فيها إخوان المجاهدين والمسلمين وأبين لهم أن هذا الأسلوب سيفشل كما فشل الحل العسكري قبله وسيكون مآله إلى مزبلة التاريخ بإذن الله تماما كما ذهب مخطط بيقول إلى مزبلة التاريخ قبله وإنما هي صولة من صولات الباطل يمتحن الله بها عباده ثم تعقبها جولة من جولات الحق فأقول أولا أبشر إخوان المسلمين بهذه المنحة التي ظاهرها محنة فما هذه الدعوات للتراجع والاستسلام إلا دليل ضمني واعتراف من العدو بفشل الحل العسكري فقد تيقل المرتدون أن هزيمة المجاهدين عسكرية بادت من سابع المستحيلات وبعد ما كنا نسمع في بداية التسعينات أحد الهالكين المجرمين يقول نحن مستعدون للقضاء على ثلاثة ملايين جزائري أصبحنا اليوم نسمع في استجداءات المرتدين لنا تكرار الحديث عن الحوار والمصالحة وحقن الدماء فالحمد لله. فالحمد لله أن السيف قد حطم كبرياء هؤلاء القتل المجرمين الذين ولغوا في دماء المسلمين ونحمده سبحانه أن كسرت زخات الرصاص واقتحامات الاستشهاديين وانفجارات العبوات الناسفة عن جهيتهم وأوصلتهم إلى ما هم عليه من الذلة وصدق الشاعر إذ يقول السيف أصدق أنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب ثانيا يجب أن تعلموا أيها المرتدون أن حربنا عقائدية في أساسها معكم فنحن نقاتلكم لردتكم عن الدين وتبديلكم لشريعة رب العالمين وموالاتكم للكفار من اليهود والصليبيين ومناصرتهم في حملتهم على المسلمين فما دام هذا الوصف قائما بكم قاتلناكم حتى آخر قطرة من دمائنا ولو أفتاكم المفتون المفتتنون بعصاكم أو بجزارتكم ولن نرفع الصيف عن رقابكم حتى تتوب إلى ربكم وتأوب إلى دينكم ثالثا وددت تنبيه إخوان المسلمين على اعتماد المرتدين على الكذب المفضوح في أسلوبهم هذا فهو الأساس الهش التي ارتكزت عليه كل دعايتهم وحربهم النفسية القذرة فكثير من الإخوة الذين روجت وسائل الإعلام لاستسلامهم هم في الحقيقة قد وقعوا في الأسر خلال اشتباكات مع العدو أو جراء أكمنة أو عمليات غدر وكمثال على ذلك الأخ أبو تميم ومصعب وأبو العباس عثمان وغيرهم فك الله أسرهم وبالتالي فإن هذا الأسلوب مفضوح فاشل منذ البداية فعلى إخوان المسلمين ألا يثقوا أبدا في أكاذيب العملاء وأن لا يعتمدوا في معرفة الحقائق إلا على بيانات المجاهدين وإصباراتهم فقط رابعا يخطئ المرتدون في تقديراتهم حينما يتعلقون بقشة الترويج لبعض الوجوه المنتكسة المنهزمة كحطاب وأبي زكريا وأشباههم فمثل تلك الوجوه ليس لها وزن في وسط المجاهدين حتى قبل استسلامها فكيف وقد انكشف انتكاسها؟ منذ مده وأعلن براءتنا منها منذ زمن ومن جهة ثانية فإن من ثوابت المجاهدين بحمد الله أن دين الله سبحانه أعظم من الأشخاص وأن جهادنا لا يتوقف على زيد أو عمر ولو كان من الأكابر فما قال تعالى في محكم تنزيله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فمن العبث إذن أن تحلموا أيها المرتدون وأقول مجرد حلم أن تلك الوجوه المنتكسة ستسهم في وقف الجهاد المبارك أو أنها ستنقذكم من المصير المشؤوم الذي ينتظركم والمتمثل في عذاب من الله أو بأيدينا وإنما السبيل الوحيد لنجاتكم هو أن تتوب إلى الله وتتوقف عن حربكم لله ولرسوله وموالاتكم للكفار وظلمكم وفسادكم وإفسادكم للأمة المسلمة وأخيرا أقول لأمة الحبيبة المسلمة الله الله في التمسك بدينك والله الله في التشبث بذروة سلامه الجهاد في سبيل الله والحذر الحذر من دعاوى الاستسلام والانهزام والتراجع التي تحاول تركيعك ودفعك للجبن والخور فنحن اليوم بين خيارين لا ثالث لهما إما أن نستمر في جهادنا وقتالنا وتضحياتنا لمقاومة الصليبيين وعملائهم المرتبين فنفسد مخططاتهم وندفع شرهم ونطهر بلادنا من كفرهم ورجسهم ومظالمهم فنهنأ بالحرية والعزة ونعيش مسلمين أحرارا تحت حكم الشريعة التي ارتضاها لنا ربنا عز وجل وإما أن نخنع وننهزم ونرضى بدعوات الاستسلام التي تروج لها أمريكا وفرنسا وصبيانها وعملاؤها المرتدون من بني جلدتنا فننشغل بالقوت ونرضى بالفتات ونلهث وراء المعيشة الظنكة ونترك الصليبيين والمرتدين وأجهزتهم الأمنية تنهش لحومنا وتنتهك أعراضنا ومقدساتنا وتفرض علينا بقوة سلاحها الاحتلال والقتل والخوف والفساد والذل والقهر والاستعباد أيها الصليبيون والمرتدون خبتم وخاب مسعاكم لقد لا خيارنا بحمد الله منذ أول يوم خرجنا فيه من ديارنا فوفروا دعواتكم واستجداءاتكم اليائسة فما هي إلا كأحلام الذبابة وما يعدكم الشيطان إلا غرورا فلا صلح حتى تعثر الخيل بالقنى وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم فهاهم أبطالنا ورجالاتنا الشهداء كأبي إبراهيم وأبي الهيثم وأبي البراء والزرقاوي والبغدادي وأبي اليزيد رحمهم الله تعالى أجمعين وإخوانهم يخطون لكم بدمائهم جوابنا بالأحمر القاني على دعوات التراجع والانتكاس وإنني لأعلنها لكم صرخة مدوية يتردد صداها منذ أن أطلقها أسد الصحراء وفارس الجهاد والإباء ورمز البطولة والفداء في المغرب الإسلامي الشيخ المجاهد الشهيد عمر المختار رحمه الله فأقول نحن لا نستسلم ننتصر أو نموت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 وإن كانت الأخرى فسيكون عليكم ثانية أن تحارب الجيل القادم جيلا سنسطر له بدمائنا وأشلائنا معالم الطريق وننير له ببطولاتنا وتضحياتنا ضرب النصر والعزة والتمكين للإسلام هذا ونسأله جل فعلاه فنقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا استح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين